الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استع استو اقيموا صفوفكم وااتدلو الله اكبر الله اكبر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 كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلو من قاض او كان امر الله قدرا مقدورا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 هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحييتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما الله أكبر الله أكبر سعى الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله اكبر سبحان رب العالمين الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ايها النبي كاشهيدا ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا